انني <سؤال> القلق الناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات انني القلق <سؤال> الناس في صومي وصلاتي للرحمن وجميع الطاعات انني الناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات هل لي من الرحمن فيضم من البركات أنجو من النيران مخاطر الدركات هل لي من الرحمن فيضم من البركات أنجو من النيران مخاطر الدركات يا رجف البيزان يا رجح ويرجح الميزان بجميل الحسنات إني ألقى الناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات إني ألقى الناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات تنضي من الأعمار الحفرة من نار روغة من نور تمضيبنا العمار ومصيرنا القبور الحفرة من نار روغة من نور رباه يا رباه رباه يا رباه رباه يا رباه فغفر خطيئتي تيه القلب جميع الطاعات إني ألقى الإنس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات هل لي هل لي غدا مكان هل لي غدا مكان تدري تحت العرش والفوز بالجناد فيها يطيب العيش هل يغدى المكان مكان في الظل تحت العرش والفوز بالجناد فيها يطيب العيش فالعفو يا رحمن فالعفو يا رحمن فالعفو يا رحمن يذهب خطيئتي يديها الغني في صومي وصلاتي جميع الطاعتي إني الناس في صومي وصلاتي والعايل رحمه.